احنا النهارده هنتكلم شويه عن ظاهره الكتث الثنوار لانشهدها يعني اننا لقينا الكتث الثنوار في كل الاوقات كان نتكلم عن الكتث الثنوار ااا ضمن ان في حد عن يعني العلم اللي للبرة يسهن ملاكوث ملكوت ملكوت المسيح، ملاكوث ليس معنى الضوء، بل الناس هان فبيتنموه الأنسان أو يتنموه أسرى لأن الناس يتهمون لكن الناس اللي العظيمين من الأنسان اللي هو بتطهن مكتب أسرى، سبع نسان قال مثل الزادة اللي بيجيها على الأربع السمع من الزرع اللي يجب ومثل ده الواقع دي الواقع ده طبيعي تريد الأرض اللي بيكتين عليها ده مين الزارع؟ المسيح الزارع هو كان مصر أن هو الله الزارع هو كان مصر والارض دوت لازم تكون ايه؟ يغطى بها هو عليه بيت من يعني كلام ده يعني يثبتك مشان انت ساعات تقول ما اعرفش عندنا من الفلسفه والتأكيد في الجديد ان لازم نراعي دارها على العقل التأكيد في الجديد ان لازم نراعي دارها على على, علي الثاني يقول أن الثالث السماء جاء أكلة والثاني حرق الشمس أيوش عمر والثالث جاء السماء والرابعة جاء بإيه سماء, سماء. شيئا؟ لكن عام بقول أقول أن ربنا لما تتسيسي ما تترجعش بعد كده تتخطط بثاني أنا أتوقع ثاني وده الثاني خطير إن إحنا لازم نفسك فيه, فيه. كلمة ربنا لا ترجح تاريك حتى لو تتنم تعمل كبير لكن هم لازم يتمح كلمة عشان كده هل انت شكت مثلا كل من أسرار التنيثة السابق ممكن يتم بدون تتقارى كلمة ربنا لا تتقارى يعني التنيثة اللي محبط أسرارها لازم يتقارى هذا المعرب لازم بيتقرا بالعربي مثلا كلمه مرضه لازم بتقرا بالعربي هذا لازم اسمها بيتقرا بالعربي منجي مثلا اثنين لازم ينزيد شوف شوف شوف مش ممكن يكون في سبب اضرار في من طبعا أي في هذه الدنيا، في غضب احترام، احترام كهذا، أي حلو والله. وأنا تلامذة تلام طعم الآن لكن حقيقة هو حلو عشان مش كذا شيء، الشمس قط، القوة من الله، السماء. طبعاً مش مني. انا وقفوا اقتراهم بحقوق واحترام بحقوق ما لدي له جدرة الغنة ولا ليه يعني فأرايك المنزيز في الأسرار في غير وفي غير أرايك كما تنزيز وعشان كلا تستعادتني من أحوانا كتير من سماع المنزيز في تريدها فهو اقناع المنزيز في نسع كان الشناس قرأت راوض أو قرأت تحت إراية المدينة إراية المدينة في الكنيسة هي الحضور والله لا تقصر تخاوك الله ونصفت الجماعة ليه ينجيل الكنيسة طيب عمثي تراوض طيباً بالنسبعة ديها يقول حضور الله المدينة الحضور للبنة لكن أنا سوف أتلم على كده أنا على حضور فهو ايه كنت ربنا تجد تساكل من باجرات كثيرا يعني شمكم جاي احنا المثل بيجيبوا لعيبة على الارض فيها في ارض بتطلع اقتمر والارض واقشا يتطلقنا تمام مكيش ارض تويته قد طلع شجرة مجرد جرد ممكن يكون في ارض تويته لكن ما اقتقراش كنت ربنا فانش يتطلق اقتمر ولا لازم فيه راية كنت ربنا اقترب راقشي جدا ان اول مظموط المنطقة ١٩١٨ يوم كده يعني اختتر في سبب مدى سهل يولي مهارة معير ولا يوم أول ممكن. يعني أول أول دد تتعلميش المزهير ديناموسي يولي هكي مهارة معير يجب ما تقوم بكي هذا في إذا كان هو الفضل إلا حديث الأخير في حياته إذا كان نهزوراً سيديك الشيء أكثر أتكون الأرض دائرة الأرض مثلاً يتكلم عن خاطئة الخضر والذي هي فضل الثاني معنى أنه يتجل كنت يتفكر الأرض دائرة الأرض تكون يتكون من الحجر من السوق وعودة تكون في واحدة فسبت اذكى من ربنا في قلبك وبتاثر بيها حتى مش قام بكين في حد اكتر من كده وعاوز يخراها اديني نادي ده ما ضروري نادي هو الكلام يا هو متقدم على حاجه غاليه حاجه غاليه اوي في حياته يعني لا يمكن او هو هو كل التقاليشات من اي شيء في ولما كان قال قد في حياته مشبهات اثرت فيه كتير ان اللي فيها كتير هو شيء ها ملاك السلام يتضاعف عادوا في ايه العدو؟ تتكلم عن الكتر ربنا نتكلم على العدو هذا هو كيف تزرع جرع هذا الوقت ويجي في نطف الليل ويجي العدو جرع عدى عدى عدى عدى عدى. ايه جواني هذا عدو جرع هذا عدو جرع فالكتر ربنا يزرع مننا ايه؟ ده أحنا من كتر اللخبطة أن الأنشاء بتاعة العالم تبقى هي المبادئ بتاعاتنا فطلق بس كلام كان كان لا. لا في كلام ربانك فضي تريني جوانك ما أكتب قطر فالنشاء الزحرية أو قلوه جسد قلوه قلوه قلوه قلوه قلوه لا مصور تشير الجواني ويقلح في السنة دعونا لو تقلع الجواني هتقلع معا ان الاثنين اثار الشجره بتاعتنا شكلها ايه بالضبط تماما لا مضمون لا معنى خالص يعني ايه متطمنه لا زمان او ربنا في الاخر او في الثواني دي يعني مثلا مجلس باع في دين غير الصوره دي باع في دين غير بس كل ده هو الضعف اللي بيجي لما تكون نص الواحد بيخمد ما تشيلوش الزوابع عايز تجيب تفسير ليه قال لك نفسك انت شفت صغارها فالايت الزواميعه هنا يا اه الله ورعك استلم عليه في طرق لطيفه عليه حبه القربه وهي اكبر في التطوع ولا لا يعني يعني متخيل كده فالحاجة بشي تطار تعجوه دي جنيه ممكن نحن نستكتل ان ربنا ممكن يعمل كثنيك عن طريق ماذا أدامك ماذا ممكن عن طريق ماذا أدامك وماذا أدامك وماذا أدامك مون اللي أستردتها نستلعيك شكتك طب اللي كانت أدامك عن طريق سلمينك شكتلاني سلمونه اللي رأى عالم كل مين العيش اللي عيش في المسكوعلو أكثر من الثلاثة؟ الثلاثة يكون في كمية بس عالية. هو ده من الأكلات التانية؟ ما هو ده؟ أنا ده هو ممكن يكون في ممكن يكون تانية؟ الثلاثة كأنك تقول ممكن يكون في أضخم. كأنه ناس يأكلون على منبنش الناس ومقتتهم لجاته دونه وما قالها لما قدتها كانوا بشياطة مخوطة وبيطلع منها سنة كويس سنة وبعدين هذين اطلعوهم على البر يبتدوا يتنعوا المنبيات لها العيات تجدون لما تلاعها البر وعالبر يعني لما نوصل فوق السنة انتاروا على الحاجات فيها من فيه كما مثلت في النفس وتاجرين له يقول لك ان الصوم فوقه الايه هو في في يشوف فوق كل من العلا اللي عندي بروح بيحصل، موله رزق يعمل فيها، قام تموت ولا رأ ولا قام تموت حصل على ما عنده عمل يروح من يروح، أثري ولا غليه فهو فهمه هو كل واحد منهم العلا اللي غلبته فهو راح في ااا كل حاجة وسائره أنا ماشل كين يقول المفروض كندي، أنا لما أكتب كنا كندي، كندي هذا، نعم، ما ممكن الدي في, في المطرقة، ممكن ممكن مصير. يكون هناك أحياناً شيء عجيب من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كنتما موجودين وشقت رق الجيزة بعد سنوات من البيئة، لكن مش رقته حتى لتنم في رق حي. وماك ماك. في الخصر العام أو تشوف حبات من فهو خناكك من برد فالنسبة الناس الخلو بك ذلك من الملكات السنوات مش الحجات من مثل البناية الكثمة في التنيف. لكن كناك كثمة في ميزة حجاتك الخلو بك من قبل الملكات السنوات من حتات سنوات حتات جدا حتاتي ال... كل من كانت خطمة الوجاتة هي تحر من أكثر ظل للتباع هو مثلا فالكبروان يبرج من خطر ما يهدد ملكوت ربطنة اللي انتفجر ودرجة ان الجثنة جاءت ثلاثة موضوع ده من, من حد يورفشن ويحرق ويحرق يعني اشعرنا عشان يولينا خط برطنة بس الشطان ما جاءت القشنة يا عيامات كل ما ملكت انتفجن على جاسعين خطر فنوقف التوارن في السجير ممكن التميشة توقف يعني مثلا ولكن انا لا نستلم عن محابة كثير طيب ذلك الحاجة الهانة يلاقي لانتكار وما كان انقسمت الشخصية فيها من كانش اكتبت انقسمت بالتكتب لان انقسمت هنا وشوية هنا بوصلة بالشخصية على مكسين ويقولوا ويقولوا فلان دفت نفسية بعدان عندهم فصان شخصية يا خلاص من شخصية ده يعني ما يتعليقش او موضوع صحب من اصعب الامراض النفسية ولا عندهم فصان شخصية أه... او خطنة من فصان شخصية قلت ثابت يعني السلامات التانت وحضونا نزلت ونزلت ونزلت ونزلت في مصر وادي فطر كان في جنازيره او اي او اي او قال لهم جوت منتي و كان السلام مش حاول وماله الاتجاه ننتظر من, من معناه العمل بتاع ربنا انتهى عشان ترى ان على الابانا عليك تقولوا ايه وليه سيجدت الجامعة والله مفتر ينتع وليه سيجدت مقرد ويلتع ومفتر ويقول لا ابانا ويقول لا ابانا لأ هذا ايه ويسرس وليس ارضه ممكن يتأثن على نفسه الان فتان مخشع وانك قال لما يقرمنا لدينا وليس يقرمنا أقول ليه ودينا المسجد للشتام لا منقصمك على نفسك الشتام قال ليسا لدينا إن كان في الكنيسة ألف في الكورونات قادة من المهلمة الكنيسة فبكات الكنيسة نعرض انقصم أجاز كثيرة ياني. جميلة الوحدة فضي باية تانية قالوا ان تكوني ده ملكوت ربانها قالوا لي كرنبوض وامرخ قولوا حلقة الشيئة وان شكتون وانا ما تكوني ده ملكوت ربانها قالوا هاي سواء مميشي عشان جوابهم. لكن بالهنا أول أصله هذا هو تكنتيك تربية، ولكن من هذا ما نقولي كمضة حربة حربة بعض المفاجآت الموجودة هو أحد الأشياء اللي أنفلا العالم نفس سنة 2000 معلومة دورة المكتسب ملكة كمثيرة أحداثها، أنا سقطت في قاع سنين، حربتني أنا من خطوه المرغ مره أربعة من انتمائ ملكوت السموات بتبان ملكوت ربنا الملكوت فين الملكوت مين الملكوت مين يا ولد الملكوت مين الملكوت ربنا لازم على طلب مين ربنا يبقى اكثر ملكوت ربنا هي الايه عشان كده وقع من خاطر ظلم المسيح مثالي تطعيم جدا بالايه المثال الأولاني بتاع طلب اللحين ولا تنينه المثال بتاع من منكم إذا جاء صديقه له صديقني اتسليه قال له اخرجني من قندها ربكة من أجل في همدي الثاني تلقى من بتاع طلب زل العظل ظالم ويندى ووقت الطفل جاءت تسألهم قطل الله روحي مش من ولا لله حضر قطل روحي مش من قطل تقول للطفل قطل قطل قطل قطل قطل قال ثلاثين جلالة يعني لو الله مسترين أصدار فيه ليه ليه ليه على قطرة كل حاجة خيطتنا لقطرة خيطة ما عبر قطل الله ليه يدعى صلق الاثنين صلق يكون ليه ملأ مرة أل صلق الاثنين مرة أل صلق الاثنين الروضة يمينك للغاية مجبور ف صلق موضوع مهم جداً جداً في ملأ دفرة ولما تشيط ان هلاله كانوا بيّن مهتمين بالغاية انه كانوا مفتنين كل بس بدون صلع أعرف ما هي ميجرة فهي أنه يوجد قطيلة تقتنى بدون ميجرة وللو قطيلة تقتنى بدون صلع قطيلة بطير أنا ماشي قتلت أنا قتلت وداع شوالي بس ميجرة صلع فوقت بعد شوالي ميهارة تبكأ حروفية تحصلة من مهم جدا فما لقد ربنا عليه، فما لقد كتب على السفر السوابق، الاستقامة ومثل الطريق العشائري هو من أفضل السفرات في المسار، فلما هذا من مساتين، فما لقد ربنا، فلما نقطع له عذر البتة. الرحمة مهمة جداً، وضرب النبي في سنتين للرحمة، يا سلام رواه من عطش الرأي ما استمر الكثير والمثل ده نقصه يقوضه وانه فيه بخلافة في الجنس والدين اللي يكون مع بعض يعني الراجل اللي ده مختلف معاصل دين ومختلف معاصل ايه الجنس كيف ده يارف مثال تدي يعني هو استمره وده يكون شيئ ايه مختلف يا عبد الانجليزي واحد اثناش عربة مثل وبعدين ذلك الدين واحد يهودي واحد سمير وواحد نسيخ وواحد نسيخ فالمثل جماله انه هو في اختلاف في, في الدين وفي ايه؟ الدي. وفي ايه فالرحي هنا المثلث يقول انه سمير الساوء هم العهد الهديم الدين مثلا ويجيس ايه هو جاء كميع الرحمة والراجل كان العهد القديم مع درس يعني للرحمة دي لان العهد العديم نقص ما شدش العهد العديم مليانة وخايا خايا لكن مع راجل يسأل راجل به مجروع العهد العديم خل لكن يقصر تاني من الرحمة المشي الرحمة دي بقى ما الاشخة دي بقى الوجه بقى كلام يسوء الحالي ليس لهم مثل التخسر ومتستن تجيب مثلان لان تعالى الأحيان تبقى اللي تستن لأنه عاوضه ترديفة وكذا لا، لان تعالى الأحيان لأنه انتبعت بجاء الطبيعة أول نفسك هو رقبت في صندق تساله ورقبت له وقال للرجل التفاع بالدرمين وقال له احتمد ايه انت مأت حاجة انا اجيه احتمد وارد انت تبت احتمد صار احتمد احسن ما والله لا ايه اللي تقل للبنات اللي, اللي هو من طلع من من من الله ايه اشكاب اه بالرحمة لما لم يعمل منه والرحمة تستخرى في الحضر في اليوم الأسراني الرحمة البهيزة هي مزيدة جيدة فمثل سنرى مثل من الأمثالة تخيط وهو سيئة عشرة هي أمثالة حيوش المسيط مرة واحدة ودوية تدار في سبوع العيام اذاك تبدا لا من المزمور بتاخ الاطفال في الصوم الثاني فيتي الله فيتي النهار بتاعه اكوتن اب صوت ما هينوم في مناه الملائكه والملائكه والانسات اللي من العروس ومصحاب العروس ونور الكروم أول المسيح ما يجلس على حقه يا نسيح ديمون جدا يا سلام العالم كله الذي تدخل اسمه المسيح يقول يآمن ان المسيح هو المحيطين به العالم أنا عندي الثالث في الشريط من مصرح ساعة الدخول نسيح كلا نجيء المسيح الثاني وضيمون كل العالم وقتلوا للفجاج والاكتئاب ده الدنيا لازم تخف خالص هو كمان يا هو في كلمه ايه اي يوم لا كنت هو مش سامع هو اللي كان يديني اللي من كتبها ما بتفهمش هو الكلام ده كل كلمه لوحدها فيقول لك مثلا هو ما بيقول له لحظه ثانيه يقول له مثلا عباره لا في ايضا يقولوا مثل الوزنين الوزنين يتكلم بس ايه وزنة وزنة وي وخانسة ابو دي جاء وزنة دي ابو خانسة جاء بخانسة ابو وزنة راح تمرت بعدين نوع 4 اعتم المسيح اشوفوا الدافة بتحتك يقولوا ليه تمرت الوزنة يقولوا راب يقول يقول له لأني أعرفك ما ها فاصي وهتطلب اللعين اللي أنا ما أعرفيش فأنا قلت على الشيخ يقول له منين أعرفك ما أنا خاص يا أعرفك للنسيق خاص يا راجبينك يعني تهمته للمشيخ نبتهم أنه هو الخاص فالكيف التكلم كل واحد يجب ليه وزنه فلازم يتجسر وزنع كمان ويقولوني هيا ستتتا ايه الواحد احنا في ساعة المجيز الدنيسة مجقول لحنا في بستروني ده مبعدين يقولوا هالقومه ايه دمين دمين دمين في لحنا ده بايه ايه لحنا المدمير دايما لحنا واحد تلقى في الوقت ده خلاص باينونا تتاة العالم حتى تتاة الطريب اردش لما الطريب اردش العالم لا نسأل رأسي نسأل فيه أي وقت نسأل سنسة العشرين يتعالى عزارة حجماته ليه جاهلة وبقى المسيحة اللي فيه جداً, جدا جدا جدا أي أنه عرفنا عنه في حياتنا غير اللقص والمتسامة والرقصة والطول الأناس ويبدأين يقولون تعالوا وبعدوا عني يا ملاعين يسمع نسأل الكلام جديد كان متى كانت عشرين ولك واغلق الباب واعمل اتراك وقول ربنا يا ربنا اتحك لان اقول ان وبعدين اكد الكراف من جميل والجباحة توم عن الجيد قال لو انت عالم قال له ايه اتعم ايه انا اعمل محكمه قال القانون اللي انت كل حاضر يكون عنده قال القانون اللي حتفتم به قانون الرحمة وقالون الرحمة تبد الحمد قال لا حظهم العمل عمله واحد نسعى الأنوبة قوة الأسواق والصديقة دي فقطت تعال أنا كنت أهلوان فاكتني كنت أهلوان ولل ما كنت أهلوان كنت عشان كنت مزدون كنت كنت عارف عارف. يلوني يلوني. يلون كنت تعالوا رسل معارض مولك المعارض لك وبعدين يقول هسان يجابوا عمي يا ملاعين يقولون كنت ما بتجد مسكوت عشان ما تجد مسكوت ماليك ما تجد مسكوت، فعمل الرحماء هي رأي في الحياة، فطلع عداء من الرحماء يعمل زيك ينفع وتعت من كتنه زيك، ويعمل الرحماء أيضا ينفع وتعت من كتنه دينه، من أكثر الاستجابة منك ضارة من صبر الناس الدنيا، الإنسان. إنسان ما لي كنا عروس له لأجله فما لي الأرض أصل الأرض وكان أرضاً من سطح الكون عشان أصل الأرض كان هاي كم من أرض أبتلو على كت يعني حتى في الصف كان بالأحرى كت يعني العروس قبل إنسان عريت كم الحريف هو الدهر ما هو دهر ده ده مو خطأ قليل حتى سليمان ده اللي أكون في نشيل أن شاديه بيه يا بنيات الشاديين من بتنظرنا سليمان سليمين في يوم أرصه ويوم من أمه سبحانه وبيتمن ده عن عد حطت أمه على رأس هو أكليل الشوف حطت أمه ساولى اليهودية قال أرصم فإن كان كان أرصم ورح يبقى المتعوين فارجوا بقى المتعوين محمد إلا قال أنا إني عندي ججنة إلا قال أنا عندي ججنة إلا قال أنا عندي ججنة إلا قال كلها على بعضها اللي يقول مش كان نجول دعوة بجع يعني انا عايز اقول انه انا اتفاجئت ازاي اعلان زرع ملعقه بتاع الخنص ااا كان هنكله الزينون ان واحد يقدم ليه دعوه للستين لما يجي كلها تصص تصص من وراء تمام الرساله تقول ناميبي انا كنت احكي لك من قبل الارض والارض احقر ايه ايه لها, لها, لها الموضوع اللي ماشي ااا حصلت الموضوع من, من وقت اسبوع من في ايه احنا كنا بنسول على التصفي انتم خلاص على المبادره وانتم انتم قصدكم ايه اللي ذلك ااا يعني الاتفاق الجديد وان في بالنسبه للين دي اعظم اشوره ايه تعمل على كل جلاله ورحمه وريد انه يبقى جاهزت كده السرع كده تكون شكرة مهزة هو اخذ الأنجيل كده كره كره السرع وصلاعه من ثالث وماذا كان هناك جاي مع الظروبونس يا رسول لأني روماني لأنه الخنوني ما يتنعشي الواحد روما كان طيب صبق قويس خنوناني واحد روماني يجليده واحد مش روماني عايش واحد, واحد روماني <Mysterio> <many> <french name> قال رب عليك عمانًين قال رب لرب عليك عمانين عمانين طبعا الاية قال النهج فدي آية للعاية التي تutilisz عن داحوب ما عليك أن تحسننا لا نحن تتممت pontica لى لهم معنى نحن نحن نتنسل بتعليم من يسيها التعليم التي وإن نحن ربنا موارلنا لديه اتشتر التعمل وغيرنا مش عاوز نتك الأساسي ونتك الأساسي على نفسك هو ربنا نتكيه بحسن لدينا أنا ليه بقول لكن هذا هو جيد هو بيأمن بالحاجات البدسية التسليس والطوصيدي محبة ربنا والخلاص والإستداء لكن التنية بتاعتنا مش بس بتتأمن يا وكانوا يوميسيح رقم الناس بكتري يمشي فيه عشان يستميش بقيت يمشيك في التعليم في في وانشاف ما هي المبادئ الرسية لكن مثل الباب لانا مستلم مو نتلم عن الثاني المسيح المبادئ عن تعليم الناس، قلوا من الباب الثاني ما معنى الباب اللي هو تعليم المسيح اللي هي كان الناس كانت ايني لكن هي التوقف بس كان بعدين أصحى مع مديح أنو من لما نتعامل هو مستعد ليش ليش أنا نشرب ربنا ربنا قال من لم يُولَك من الماء والرُّقِيَ مَجْتَفِيهِ على قطس السماء هو عصير أنا ما نا أقوله هو أول بذكر الناس من غير مع مديح كان ما لكن هذا قال أنا مش هذا قال لازم تتعامل عشان تقصي من قطس السماء طلوعات أتعامل ترى أحد لا بس انا هيتخل من البلد عماية صوحات وليس بي فيها رسك يعني لانت بأولي في اللحن الحراشة هو طاعة بالشحن لازم تنافس كلام المسيح لماذا كان لن اكثر صعوبة لن نذكر صعوبة وعصرات الجنبين الجنبين يعني الدشارة المطلحة الخاصة بالمسيح فالانجون مستمرش على العزرة فالباق الخاص فيتكلم على الحذرة بس وقاملتها للمسيح ما يشهد نستلمش على القذرة ولا على الوصل ولا على الحذر ايه كانت يعني كنت كان حط هو يستلم على القذرة كان يستلم على القذرة هو يستحبل بالمسيح بقوله بالله ايه كان بسهد هو فتاة الخلاص للمسيح. بعد كنت كان التقليد اتنسى بقى قال هنا تريس الرسل تريس الحذرة وقال لنا سريحة السميسة هو هو كو حدث كتاب عشان كلا احنا نقضى نقام بالانجيل واحدة لان مين يعرف في دين يسلمنا الانجيل يسلمنا هو يسلمنا التقليل يعني الراجل والجيل الرسول يسلمني الانجيل هو الخليل اللي عزرة صعب وذعن يوم سدى الانجيل تسدى بس دين ما كتبهش في الانجيل لان الانجيل ميلاد المسيح وموت صلبه يمتع وصعوبه يمتع عندها الخلافة تعمل الشريف أيضا يمتعون بعد ثلاثين المسيح قال بقى يماذا تصل للسليسة من أجوة المتقبين يماذا رب نفسه قال بعد أن يموت الإنسان تسبح صلافة المسيحة من أجلد. طبعا بقسام الإنسان ده آه الناس ليس معامل ربنا؟ سعيد على ربنا مش على الصالح لكن انا رأني ان كل الناس يعني او اغلب الناس يكونوا رأياني قولوني يعني فان كله بتعرف ايش انا شكت يعني إن حتى نستعاتي مع على ربنا لكن حتى في حضرة مغسيرة قوله يا رب سمحنا فوق رأياني صار ولكن لما خطت مسل من كان فأينا ليه حنا وكما تنفق شيء؟ ليه قاعد كمه شعر في القلب أي أنا مرة رأت عندي وقال <سؤال> لأني أتال <سؤال> في السنة <سؤال> في السنة لا أنا هو هو يقول لكي في السنة <سؤال> في العالم يا ربنا اللي في القلب يعني مش ممكن قالي أنه الغرب دوه هو المعاتلة في لا نعرفه ولا نقوله من كل شيء عرفناه. ما فيش إنسان. تناقض في كونه كون. ما هام مع رأس من دراسة مليان يمikan بالمليون الخوفا الذي هو الصلوها الرجال عند توسعة مليون يجب على نفس ال escol وقعتون لهم ترسلون نهيه جried العساب يعني هذه في Actually كلا خاض بك في وقتنا tunycyroos في مستاط bispo fezay يقولهم عن بيت النشكورو لي αقتون الرجل aginob québbrafin لأنه هو رحمة في السجدة يعني أنت كود تعمد كثر فلوس تبي تزيد ما نسي فلوس ونبدأ يزيد رحمة الجل تزيد زلك أنا على طاعة طاعة ليه تكوم هناك بعد ليه ما وجدنا فلوس يعني كان شوية كده عندي متدين فلو الأمور يعني أنا أصلا روحني كان أسبوع وراحت دي بتاعه الضوء كده زي من الصبح هو ان المساحه اللي دوره الامور دي في ايوه قال لي قال قربك عشان ما يعني اسبوع انا بروح اللي بيروح كل بس انا مش مسافه ولو انا مامتي دخلت انا نفسي اياك وهذا لو كنت كنت حامل لحد تصور أمور الدنيا. كنت لكن هو المهم هذا أنا فعلًا ما أقدر أخبره من عملاه أدريش. عملاه أدريش. أبصره. السياسي. لكن أمي أحسن. ما أنا أعرف. أنا وجدت ما عارف. أوه كان أيام عملاه. هيعمل يمكن أيام لكن عارف صنعة يعني عكس. أنت تعرف. فأمي بعث لو عرفت عملاه أدريش صندوق Corano llamo en México.